غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وَجَعَلْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتنوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم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 من ذا الذي يشفى عن دوء إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيقون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسَيَقُوسِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ولا يؤد حفظهما وهو العلي العظيم لا يكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِنُورَةٍ ثَقَلًا انْفَصَمَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ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 وَانظُر إلَى حِمَارِكَ وَلِنَجَعَ لَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُر إلَى الْعِظامِ كَيفَ نُشِزُهَا تُمَّنَكْسُهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبِينَ لَهُمْ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَنَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرُهُنَّ إِلَيْكِ ثُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنُهُنَّ جُزْأً ثُمَّ دُعُهُنَّ ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبه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 وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبُطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِآَا النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 ومثَلُ الَّذينَ يُنفِقونَ أموالَهُم بديراً مرضاتِ اللهِ وتثبيتٍ من أنفسِهِم وتثبيتٍ من أنفسِهِم كمثَلِ جَنَّةٍ بِرَبّه أصابا وابلٌ فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابلٌ فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء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 ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا, إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء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 فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكنون الربى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطوا الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربى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 ثم تُوَفَّى كُلْ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَتُمْ بِدِينٍ إلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَكْتُبُوهُ وَاللَّيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس من شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملوه أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِنْ لَهُوَ فَلْيُمْلِ الْوَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاه ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصق عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبيعت ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم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 فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله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 ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملتو على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفوا عنا واغف لنا ورحمنا أنت مولانا أنت مولانا ف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 غير المغضوب عليهم ولا الطالين آمين ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 هن أم الكتاب وأُخر متشابهات، فَأَمَّنَ الَّذينَ فِي قُلوبِهِم زِيغٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بِتِغَاءِ الفِتْنَةِ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بِتِغَاءِ الفِتْنَةِ وَبِتِغَاءِ تَأْويلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْويلَهُ إِلَّا اللَّهُ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 شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم, وأولو العلم قائما بالقصط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام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 وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاء والله بصير بالعباد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 وَأُفِيَاتَ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلِ اللَّهُ مَالِكُ الْمُلْكِ يُؤْتِي الْمُلْكَ مَن يَشَاءُ وَيَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن يَشَاءُ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 بينها وبينه أمدا تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسا والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله